Turn my breath, turn my breath, turn my عباس يا بس يا فيلم جرب شنا تقول حذر للحارب لطف يا والد يجيه ومنا يتقرب يا والد يجيه ومنا يتقرب يوصل لفنا ويتنا يا عباس والله وانا عمينا يا عباس والله وانا اللي بيرز لو يوصل لحد ابن فاقد شعوره وعاقل ما عنده فنان لي برزله ويوصل الحده عظن فاقد شعوره وعاقد ما عنده عباس المجرب سيفه بالشدة عباس المجرب سيفه بالشدة من عايز روح عنه صبت فرسا عنها من الخوف تتلفت سيافة بيمنتها وبقر عباما يغمت صبت فرسا عنها من الخوف تتلفت ومني يصور صالة بالألفين عد ومني يصور صالة بالألفين عد شان حيدر بسيافة عنا الله عبا عصب وتبيض وجه عباس حملاته صفات الدين صفات الدين صفات الدين كلها ان جمعات بذاته وتبيض وجه عباس حملاته يحصدهم حصت له سعر صلاته ويحصدهم حصت صلات له ما خلى واحد ي يمر عنايبات وقلها يتصدى يمر عنايبات وقلها يتصدى ما خل لهم كل بالنا بسم الله ونعظمنا بسم الله ونعظمنا اسد بنت نعيبات وماريج بقلبي لان بعوض قدر الواشم تسهل الصعب وحاويها عباس الجنة يا عباس والنعم خلاها بدم تتحنم